الله من الشفاق <تصفيق> عديم ओह हो हो ապա <tos> դու Is that... alpha <laughs> رافعا يعلونا الى كل كل كل كل وا As salaamu alaikum فَزَلَّنَ إِنَّهُ مَنَّ عَلَاهُ فَتَوَلَّى كَذَٰلِكَ زَعَنِيَ وَهُوَ Ya Rabbana ma nusallu wa laa Thank you. صار وانا رب وكباع دمونا ناتم التي لم يلقوا من وَأَن ذِى اللُّهَ يَعْبُدُ نَعُودَ اُتْرَانِ الَّذِينَ نَبُوءُ أَمَّنَ راعلن انما فكثوا and as long as he'll wartawan 王 La, la, la, تَذَكَّرْ فَوَنَّ اللهُ قال الله Okay. Yeah. Yeah. That's oh all, Thank you. ավող ավող ավող ավող Oh, <laughs> Father. مَا كَانَ لَنَا نَعْبُدَ مِن دُونِ اللَّهِ لَئِنْ ka ana min God